سؤال رقم 30 إذا انخفض مستوى زيت الفرامل تحت الحد الأدنى ألف أزيد قليلا من الزيت فقط با ما زال يمكنني السير مسافة حوالي ألف كيلومتر جيم أقوم بإصلاح العربة على الفور أعيد إذا انخفض مستوى زيت الفرامل تحت الحد الأدنى ألف أزيد قليلا من الزيت فقط با ما زال يمكنني الثير مسافة حوالي ألف كيلومتر جيم أقوم بإصلاح العرب على الفور